بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المسنين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذا هو يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام من تيمية رحمه الله قال رحمه الله في كتاب المناسك في أبواب دخول مكة وما يتعلق به قال رحمه الله باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود إن مسح الركن والركن الأسود يحط الخطايا حطا رواه أحمد والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له معناه من رواية ابن عباس قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه رواه أحمد وأبو داود قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدارقطني قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم الركن اليماني قبله رواه البخاري في تاريخه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمت سليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي علما وعملا قال رحمه الله باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الاخيرين ويصح دون الاخرين باعتبار أن الركن اليماني يعقوبه الركن الأسود ويبقى آخرين أو أخيرين يصح كلا المعنين لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الطواف وذكر استلام الحجر الأسود وسنيه استلام الحجر الأسود واستحباب رفع اليدين عند رؤية البيت ناسب أن يأتي هنا باستلام الركن اليماني وأنه لا يستلم من البيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني وأن الركن الشامي والركن الشرقي العراقي لا يستلم لأن البيت كما ذكرنا له أربعة أركان الركن اليماني من جهة أهل اليمن والركن يسمى الركن الأسود أو الحجر الأسود ثم يأتي الركن ماذا؟ الشامي. أه؟ الشامي, الشامي الذي يقابل الركن اليماني شمالاً ثم يأتي الركن ماذا؟ الشرقي الذي يسمى الركن العراقي الركن العراقي وبهذه الأركان يعرف الإنسان جهات الجهات. الأربع يستطيع ان يعرف الجهات الاربعه يستطيع يحدد اتجاه الاربعه إذا كان في الحرم. قال باب استلام الركن اليماني وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا رواه أحمد والنسائي وأخرجه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والحديث كذلك قال البيهقي سنده صحيح فالحديث صحيح ولبن خزيمة لفظ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه سمع اباه يقول لابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مسح الركن اليماني والركن الأسود ماذا؟ يحط الخطايا حطاهم المسح لا يلزم أن يكون معه تقبيل وإنما مجرد استلام وقلنا أنه إما ان يستلمه بيده هكذا وإما أنه يمسح بيده والحديث فيه ماذا؟ مسح فكأنه المسح باليد هو المقصود بالاستلام كأنه هو المقصود بالاستلام فهذا الحديث دليل على استحباب مسح ماذا؟ على استحباب مسح الحجر الأسود والركن اليماني ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين رواه الجماعة إلا الترمذي وقد أخرجه البخاري في باب من لم يستلم إلا الركنين وقوله اليمانيين يعني به الحجر الأسود وماذا والركن اليماني تغليبا فإنها تسمى الركنين اليمانيين لقربهما من بعضهما وهذا من باب التغليب لكن له معناه من رواية ابن عباس عند الترمذي لابن عباس غير رواية ابن عمر عند الترمذي وأحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه الأربعة كلها يستلمها معاوية فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورة ليس شيء من البيت مهجورة فكان معاوية استلام الأركان الأربعة لكن الذي أخبر به ابن عمر وأخبر به ابن عباس وجابر وغيرهم أخبر بأن النبي لم يستلم إلا هذين الركنين وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركم من في كل طوافه يعني في كل شوط كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر والركن اليماني رواه أحمد وابو داود والنسائي وإسناده صحيح وكذلك رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه الحاكم وفقه الذهبي على تصحيحه وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدار قطني ورواه أبو يعلى وابن خزيمة والبيهقي وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن هرمز ابن السائب والحديث ضعفه ابن عبد البر والنووي فهو حديث ضعيف فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ذكرنا فيما ما تقدم وسنؤكد اليوم أن المشروع في الركن اليماني هو ماذا هو الاستلام والمسح الاستلام والمسح وأنه لا يضع وأخده عليه ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستر استلم الركن اليماني قبله رواه البخاري في تاريخه وهو حديث ضعيف جدا البخاري في تاريخه الكبير في تاريخه الكبير طيب أحاديث الباب دلت على مسائل نقول جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستلامه صلى الله عليه وسلم للركنين الأسود واليماني وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة وعلى هذا إجماع الأمة فقد أجمعت الأمة على أنه لا أن على أنه يستحب استلام الركن الأسود أو الحجر الأسود والركن اليماني كما في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما ودلت أحاديث الباب على مسائل أولا مشروعية استلام الركن اليماني ومسحي وهذا مذهب الجماهير من العلماء أنه يستحب مسحه وهذا مذهب الجماهير من العلماء ثانيا اتفق الجماهير من العلماء على أن الركن اليماني لا يقبل وإنما يستلم وخالف أبو حنيفة في هذا فقال حتى الاستلام في رواية عنه لا يستلم أنه إنما يستلم الحجر الأسود فقط وأحاديث الباب حجة عليه رحمه الله قال الخرقي في مختصره هذه فائدة يقبله الركل اليماني عند الحنابلة جيد هذه مهمة قال ابن قدامة والصحيح عن أحمد لا يقبل فكأن الخرقي في متنه المختصر انفرد بأنه ماذا انفرد بأن المذهب عند الحنابل أن يقبل ماذا الركن اليماني تعقبه ابن حجر ابن قدامة وقال الصحيح أنه لا يقبل ولذا فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمه الله الجميع أن ماذا أنه لا يقبل أما أبو حنيفه فعنده لا يستلم ولا يقبل. لا يستلم ولا يقبل. إذا استلمه بيده هذه مسألة إذا استلمه بيده هل يقبل يده؟ تذكرون معنا في الحجر الأسود ماذا قلنا؟ قلنا في الحجر الأسود إذا استلمه بيده استحب له تقبيل يده. وإذا استلمه بعصا أو محجن أو آلة معه استحب له تقبيل. المحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر بمحجن عصى معكوفة كانت معه قبل ماذا؟ قبل المحجن وقلنا المشروع أنه أتم الصفات في الحجر الأسود أن يستلمه بيده ويمسح عليه ويقبله هذه أتم الصفات إذا عليها وذكرنا قول من قال ويسجد عليه كما في حديث ابن خزيمة والحاكم في حديث ابن عباس لكن هل الركن اليماني إذا استلمه بيده هل يقبل يده اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقيل يستحب أن يقبل يده يستحب أن يقبل يده هذا مذهب الشافعية وقالوا إن شاء قبل قبل الاستلام أو قبل بعد ماذا قبل بعد الاستلام واستدلوا بحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده والحديث رواه البيهقي وهو حديث ضعيف وفيه عمر بن قيس المكي متروك قال مالك وأحمد يستلمه ولا يقبل اليد بعده بل يضع يده على فيه هكذا دون ماذا دون تقبيل وعن مالك الرواية أنه يقبل يده بعده وعن مالك الرواية أنه يقبل يده بعده إذن كأننا نقول أن مذهب الشافعية ورواية عن مالك أنه ماذا أنه يقبل يده القول الآخر أنه لا يقبل يده وهو قول من الحنفية قول الحنابلة وعندنا كما تقدم أن الحنفية لا يرون لا لا الاستلام ولا, ولا التقبيل روى البيهقي قال كان في حد... قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله وضع خده الأيمن عليه هذا حديث من عباس قال النووي وقال هذا حديث لا يثبت مثله قاله الق... ماذا البيهق أن هذا الحديث لا يثبت مثله طيب تبقى المسألة الأخيرة إن لم يستلم الركن اليماني سحام ما استطاع يستلم الركن بيده ولا أن يمسحه هل يشير بيده كما يشير في الحجر الأسود؟ نحن قلنا آخر الصور في الحجر الأسود والحالات أنه إذا لم يستطع أن يستلمه ولا يقبله ولا يمسه بيده ولا بعصم معه ولا آلة معه أنه ماذا يشير بيده في الحجر الاسود وهذا قول جمهور الفقهاء طيب فالركن اليماني هل يشير بيده أم لا الصواب أنه إن لم يستلم الركن اليماني ولم يمسحه فإنه لا يشير بيده فإنه لا يشير بيده فإنه ليش؟ وهذا مذهب مذهب الحنابلة غيرهم وهو وهو الصواب لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه لم يثبت لكن في ماذا؟ في الحجر الأسود ثبت أنه أشار إليه صلى الله عليه وسلم المسألة الخامسة لا يستلم من البيت إلا هذين الركنين وهذا مذهب الجماهير العلماء لحديث ابن عمر وروا ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان عن جابر وأنس والحسن والحسين وسويد بن غفلة من التابعين وكذا ذكره النووي عن معاويه هو الزبير طيب ما العلة في عدم استلام رأي ابن عمر ورأي ابن عباس وغيرهم وجابر من عدم استلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذين الرقنين لعل العلة في عدم استلام الرقنين الشاميين ما جاء في رواية البخاري بقول ابن عباس إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم تذكرون ذكرنا أن من فضائل الحجر الأسود والركن اليماني أنهما بنيت على قواعد إبراهيم وقلنا أن الركنين الآخرين الشاميين أو الشامي والعراقي لم تكن على قواعد إبراهيم <تصفيق> قال النووي فهذا مذهب معاوية وابن الزبير يعني أي مذهب أنهم يرون استلام الأركان كلها الأربعة يقول فهذا مذهب معاوية وابن الزبير لم يروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل باجتهادهما وهو مخالف للأحاديث الصحيحة وقد خالفهما فيه ابن عمر وابن عباس وجمهور الصحابة فالصواب يقول النووي أنه لا يسن استلام الركن الشامي ولا الركن العراقي وأما قول معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فقد أجاب عنه الشافعي فقال لم ي لم يدعي أحد لم يدع أحدا أن عدم استلامهما هجر للبيت لكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك ما أمسك عنه صلى الله عليه وسلم هذا هو هذا الاتباع أن أستلم ما استلمه النبي وأمسك ما أمسك عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي أبو الطيب أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان لاحظوا أجمعت كيف يقول أجمعت معنى ان نقول هذا قول من معاوية وقول من ابن الزبير. فكيف يقول أجمعت انظروا الجواب قال أجمعت ائمه الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين ثم انقرض وهذه مسألة وصولة إذا انقرض الخلاف فهل يعد ما بعد الخلاف اجماع الصحيح أنه يعد اجماع مثل مثل أوضح نبو مثال أولا مثل الماء من الماء تذكرون فإن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى أنه لا يكون الغسل الا ماذا اذا انزل فاذا جامع كان بعض اصحاب النبي لا يرى ماذا لا يرى انه يكون موجبا للغسل الا اذا انزل فكان عمر ماذا يقول يقول أن النبي كان الصحابه يقول انما الماء من الماء فكان يقول سلوا عائشه مر معنا في باب الجنابه قال السد عائشه فسألوا عائشة فقالت عائشه حديث المشهور اذا جلس بين شعبيها الاربع ثم جهدها فقد وجب الماء وإن لم ينزل وإن لم ماذا ينزل فماذا فعل عمر لما بلغه حديث عائشة وحديث معاذ رضي الله عنه ماذا قال قال من قال بغير هذا أو سعته ضربا قال العلماء فاستقر الحكم بعد ذلك فكان الخلاف في أول عصر ثم انقرض وإذا انقرض ماذا الخلاف وأجمع أهل العصر بعده على مسألة يقع عليها الإجماع يقع عليها الإجماع نعم الباب الذي لينا اذا بس للضبط الحجر الاسود من باب الفائده الحجر الاسود نقول له خمس صور من باب الفائده نضبطها الاول انه ماذا اتم الصفات ان يستلم باليد يستلم هكذا باليد استلام ثم يمسح ثم يقبل وقلت والصحيح يسجد عليه واضح يضع راسه ويسجد هذه اتم الصفه اذا امكنه في غير زحام ثم ياتي بعدها الصفه التي اقل منها انه ماذا يستلمه ويقبله ويمسحه وقد لا يتمكن له السجود للزحام جيد او لارتفاعه احيانا جيد الصوره الثالثه انه ماذا لا يستطيع تقبيله ولا السجود عليه فيستلمه بيده يمسح بيده جيد فيقبل يده الرابعه لا يستطيع ان يستلمه بيده للصعوبه في اضاء مثلا كما فعل النبي ماذا محجنا فمد المحجن ثم استلم فقبل المحجن الخامسة أنه ماذا يشير, يشير ماذا يشير بيده وذكرنا أن الصحيح أنه يقبل يده على الخلاف هل يقبل أو لا يقبل الركن اليماني المشروع فيه فقط أنه ماذا أنه يمسحه ويستلمه ولا يقبل الركن ولا يقبل ماذا اليد وإذا لم يستطع أن يستلمه فإنه لا يشير نعم هذا هو الصحيح نعم. باب الذي لي لا يكبر حتى لو لا أيضا جيدة المشروع أنه يكبر عند الحجر الأسود بسم الله والله أكبر وذكرنا هذا وحتى في الركن اليماني لا يشير لكن يقول الله أكبر واضح إذا ما استطاع استلامه ومسحه بيده فإنه ماذا يقول الله أكبر من دون, ماذا من دون إشارة من دون ماذا إشارة نعم قال رحمه الله باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعه رواه مسلم والنسائي قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة قالت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهليه فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن الصق بابه بالأرض متفق عليه وفي رواية قالت كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه أن أصلي فيه كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت رواه الخمسة إلا, إلا ابن ماجه وصححه الترمذي قال رحمه الله وفيه إثبات التنفل في الكعبة قال باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجير المؤلف كان يتكلم في البابين السابق عن السنن واضح فإن الباب الذي قبل هو ماذا استلام الحجر قلنا استلام الحجر سنة واستلام الركن اليماني سنة طيب ما قبله كذلك في طواف القدوم والرمل والطباع سنة جيد. هنا بدأ الإمام يشير إلى بعض شروط شروط ماذا الطواف إلى بعض فكأن المؤلف أو الإمام رحمه الله عقد هذا الباب ليبين ما عليه الجمهور وعليه الحنابلة من أنه يجب على الطائف أن يجعل البيت عن يساره هذه من شروط الطواف وأن يطوف من وراء الحجر ولا يدخل ماذا الحجر. وستأتي مسائل تفصيلية في هذا قال باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه في رواية البخاري فاستلم الركن ثم مضى على يمينه فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم والنسائي فاستلمه لاحظوا استلم الركن ثم مشى على يمينه قيل أي أخذ في الطواف من يمين نفسه أخذ في الطواف من يمين فصارت الكعبة عن يساره وقيل يمين البيت فمشى ثم مشى على يمين أي على يمين يمين البيت يكون البيت عن, عن يساره والحديث في مسلم ثم ذكر حديث عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو هذا الحديث له ألفاظ له ألفاظ كثيرة قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت لم يجعلوه من البيت قال إن قومك قصرت أو قصرت بهم النفقة أي ماذا نقصت وقلت بهم النفقة أي نفقة النفقة الطيبة الحلال لم يكونوا يريدون أن يجعلوا ماذا لم يريدوا أن يجعلوا في البيت شيئا حراما قال قالت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن ندخل الحجرة الحجر في البيت وأن نلصق بابه بالأرض متفق عليه والحديث له ألفاظ كثيرة ذكر اللفظ الآخر في الرواية لعائشه قالت في مسلم قالت قال مسلم تلاحظون نحن نقرأ من كثير نأتي به كثيرا لأنه يحسن جمع الروايات وسياقها في باب في باب واحد واضح يجمعها كل الروايات في باب واحد ويحسن سياقها رحمه الله قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثت قوم عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها لها خلفا وفي الرواية الأخرى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبه اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله لولا حثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر, الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم هذا يتعلق بالباب السابق في رواية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه أو قال بكفر لم فقت كنز الكعبة في سبيل الله ولا ولجعلت بابها بالأرض ولا ادخلت فيها من الحجير في روايه يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبه فالزقتها بالارض هذا مهم وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة اذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة تعرفون قصة ابن الزبير وهي لطيفة الحقيقة لما احترق العطاق لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية لما ضرب البيت بالمنجنيق حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس انتهى الحج قال يا أيها الناس أشير علي في الكعبة أنقذها ثم أبني بناها لأنها هدمت جزء منها أو أصلح ما وها منها قال ابن عباس فاني قد فرق لي رأي أو فرق لي فيها رأي أرى أن تصلح ما وها من منها يعني أو ما وها منها وها يعني ترممها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم انظر حكمة ابن عباس فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده ما يرضى حتى يجدده فكيف بيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده, صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يرى الناس, الناس هابت ماذا أن تنقض الكعبة خشوا ماذا أن ينزل بهم شيء من أمر السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه ثم قال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث أهد بكفر إلى أن قال لكنت ادخلت فيه من الحجر خمس, خم خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه قال فاني اليوم أجد ما انفق هذا يقول ابن الزبير ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدأ أس نظر الناس إليه الذي هو القواعد الأس فبنى عليها البناء وكان طوله الكعبة ثمانية عشرة ذراعا فلما زاد فيه استخسره فزاد في طوله عشر أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس النظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك إن لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره جيد، وأما يعني الارتفاع، وأما ما زاد فيه من الحجر. فردّه إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وعاده على بناء يعني بناء من, من الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر قصة مشهورة وليست في الصحيح. فلما جاء أيام أبي جعفر المنصور استشار من؟ استشار الإمام مالك في أن يعيد البيت على على قواعد إبراهيم. فقال له يا خليفة المسلمين لا تصنع هذا. فإنك لو صنعته أخشى يأتي بعدك خليفة أو إمام فينقض ما بنيت في ماذا البيت لعوبة في يد من في يد الخلفاء وهذا من حكمة من حكمة الإمام الإمام مالك رحمه الله الذي يهمنا هنا قولها يعني في القصة لكنت أدخلت فيه من الحج الحجر ماذا خمسة أذرع في الرواية الأخرى ستة أذرع وفي رواية ماذا قرابة ست أو سبعة أذرع في رواية أربعة ذرع رواية أربعة دروع. اتفق المحدثين على أنها رواية رواية شادة رواية شادة وسيأتي الكلام عن ثمرة قراتنا لهذه الأحاديث وفي رواية قالت كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه تلت عشان تصلي في البيت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت لاحظوا جعل الحجر كله من البيت لم يحدد صلى الله عليه وسلم ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصحه التلمذي وهو حديث صحيح صحي الباني قال رحمه الله وفيه إثبات التنفر في الكعبة وهذا سبق مرة معنا في اي باب باب باب النافلة ماذا في الكعبة جيد في باب واب الصروات وهو قول الجمهور خلافا لمن منعه ممن من الحنفية تذكروا جيد سؤالي هنا ويخرج في طوافه عن الحجر من أين استنبطها الإمام من الحديث واضح باب الطائفة جاء البيت النساء واضح لكن الجزئيه الثانية فيقول فإنما هو قطعة من البيت فهذا عام يشمل أن الحجر كله كله من البيت تخصصه أي الروايات تخصصه الروايات التي قرأناها إنما ستة أذرع أو خمسة أذرع أو ما بين الستة إلى السبعة كما في بعض في بعض الروايات إذا نقول دلت حديث الباب على مسائل أولها طبعا قبل هذا نقول ظاهر حديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما سئل أمن البيت هو بأن الحجر كله من البيت وكذا مالك ما جاء في الرواية الأخرى في الحديث الآخر عند الخمسة إنما هو قطعة من البيت وعلى ذلك كانت فتوى ابن عباس كان ابن عباس يرى أن الحجر, الحجر كله من البيت لكن جاءت روايات مسلمة التي قررانها تقيد هذا الاطلاق تقيد هذا الإطلاق ومن حديث لأن الكعبه الكعبة جيد حتى ازيد فيه من الحجر قال فهل أمي لوريك فاراها كم قريبا من سبعة أذرع وفي الرواية يخرى ستة أذرع جيد ولا, ولا تعارض بين الروايتين لأنها مسألة تقريبية مسألة تقريبية فكأنها ما بين الستة إلى السبعة أذرع حديث جابر دليل على ما نرجع لحديث جابر قبل أولا استحباب مشي الطائف بعد استلام الحجر على يميني استحباب واضح فإنه إذا جعل الحجر الأسود على يميني يستحب له أن يأخذ ذات اليمين هذا استحباب ليس ليس وجوب واضح ثانيا ذهب الجماهير إلى أن ابتداء الطواف يكون من الحجر الأسود وأن الابتداء من الحجر الأسود فرض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل اللي عني مناسيكم وعلى هذا الاتفاق يعني أهل ثالثها الجماهير على وجوب جعل البيت عن يساره فلو نكس الطواف فجعل البيت عن يمينه لم يجزئه هذا مذهب الجماهير وقال أبو حنيفة يعيد ما كان بمكه فإن رجع إلى بلده جبره بدم وقالوا لأنه ترك هيئة فلم تمنع الاجزاء كما لو ترك الرمله والإطباع ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت في الطواف ان يساله وقال تأخذوا عني مناسككم حديث عائشة دليل على مسائل أولها وجوب الطواف من وراء الحجر لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والحجر منه فمن لم يطف به لم يعتد ماذا بطوافه وهذا قول الجماهير وخالف هنا كذلك الحنفية فقالوا إن كان بمكة قضى ما بقي واضح وهذا يتكرر عند الحنفية بكثير المسائل إن كان بمكة ماذا ترك أو عاد ما بقي وإن كان بخارجها فإن عليه الدم ذكروا في مسألة السعي وذكروها في هذه المسائل فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف بجميع البيت فلم يصح كما لو ترك ماذا؟ كما لو ترك بعض البناء؟ كما لو ترك بعض البناء؟ لو طاف من داخل الحجر يجهل بعض الناس يطوفون حينا من داخل الحجر ثم انتهى ماذا يقال له؟ يقال له ارجع فاعد الطواف الصحيح يقال له ارجع فاعد الطواف لأن الطواف ماذا؟ ليس بمجزية طيب تأتي مسألة يقول قائل أن الذي من البيت سبعة أذرع واضح لو دخل من الحجر وطاف بعد السبعة أذرع والتصق مثلا بجدار الحجر من الداخل هل يصح طوافه الجماهير على عدم صحة طوافه وإن كان الذي من الحجر من البيت كم سبعة أذرع قالوا وعلى هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا فعل النبي فإن النبي هو الذي قال ماذا قال ستة أذرع ولا لا أو سبعة تدروع لكن هل طافه من الداخل هل رخص لأحد أن يطوف من الداخل والله يقول ولي طوفوا بليت العتيق هذا مجمل فسره النبي بفعله ماذا فعل النبي طاف النبي سنا من وراء الحجر ولذا الصحيح أن من طاف من داخل الحجر فإنه يعيد ماذا الطواف وأن من شروط الطواف الصحيح أن يطوف من خارج الحجر الموجود نعم المسألة الثالثة لو طاف على جدار الحجر على جدار الحجر نفترض أو شذروان الكعبة الشذروان هو ماذا؟ الرخام الأبيض الذي وضعه ابن الزبال ليحمي الكعبة بماذا؟ من السيل الذي الآن تربط فيه ماذا؟ تربط فيه حلق الكعبة حلق ستارة الكعبة أو الكعبة لو طاف على جدار الحجري وشذروان الكعبة وهو ما فضل من حائطها لم يجزئه ذلك لأن ذلك من البيت فإذا لم يطف به فلم يطف بكل البيت لأن النبي وسلم طاف من ورائي ذلك من العلماء قال لو يعني اشتد به الزحام ارتقى شيئا من الشذروان جالس لأن الشذروان إنما أحدث بعد من بعد النبي في زمان من في زمان ابن الزبير لك أكثر على أنه من البيت الحديث دليل على مشروعية الصلاة في الكعبة بل استحباب الصلاة في الكعبة وهو مذهب الجمهور ما الدليل على استحبابه قول عائشة كنت أحب أن أدخل, أدخل ماذا أدخل الحجر حب أن أدخل فأصلي فيه ماذا فعل النبي أقرها أقر على أي شيء أقر على استحباب الصلاة لكن فأخذ بيدي فأدخلني الحجر صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو قطعة من البيت فالحديث عن مشروعيتي قال النووي وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها تقديم أهم المصالح عند تعذر جميعها فإنني بالسلام ماذا فعل؟ تاليفا لقلوب الكفار لم ينقض البيت مع أنه ماذا أمر عظيم في شأن, في شأن البيت كذلك يقول إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة ما المصلحة هنا؟ بناء البيت على أساس إبراهيم وقد عذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم ما الأهم؟ ترك المفسدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما فتركها صلى الله عليه وسلم ومنها فكر ولي الامر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك فإن هذا ماذا منصوص عليه ومنها تالف قلوب الرعية وحسن حياطتهم الا ينفروا ولا يتعرضوا لما يخافوا تنف... ولا يتعرض لما يخافوا تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي. قال ابن حجر وفيه ما ترجم له المصنف من المصنف قل من حجر ما ترجم له المصنف يعني من البخاري في باب العلم ترجم على هذا الباب شيء تذكرونه في باب العلم تكرته مرة في اوائل الدرس باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس البخاري لما جاء في كتاب العلم ذكر حديث عائشة هذا وقال وبوب عليه باب ترك الاختيار أن يفعل الإنسان بعض ما يختاره راجحا أو صوابا مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس ولذا نقل عن الإمام مالك يقال أنه كان لا يرى المرة شو المرة كان لا يرى المره في الوضوء أن يتوضا الإنسان مرة واحدة جيد لأجل ماذا أن يعتقد أنها هي السنة قد يراك الناس تفعل هذا مرة فيظن هذا ماذا هو السن السن لا يعني يت... ماذا أن يتوضأ ثلاثة يتوضأ ثلاثة والمباح يتوضأ مرتين وفي هذا يعني يعني فقه عظيم أن الإنسان قد يرى بعض ما يختاره أحيانا مخافة يفتن به ماذا أو يغتر به من فهم بعض الناس فقد يتركه لأجل ماذا اقتدار وماذا فهم بعض الناس الذين لا يحسنون الفهم في ذلك تذكروا مسائل هذا العلم في هذا ما ذكرنا في ترك ست من شوال فإن من علا تذكرون لما قال مالك رحمه الله لم نرى أهل العلم يفعلون ذلك قلت أن الصواب أنها تؤول كما قال ابن عبد البر لم يفعلون ذلك انهم يصمون يوم العيد هذا الأقرب شيء للمالك ما ظن يخفى عليه هذا الرواية جيد وأنهم قالوا لألا يعتقد بعض الناس وجوب الست فقد يرى الناس تركها أحيانا لا يعتقد الناس وجوبها وجوب اتصالها برمضان نعم الباب الذي يلينا قال رحمه الله باب الطهارة والسترة للطواف قال رحمه الله في حديث أبي بكر الصديق عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء, أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ عندي لا عندي لا يطوف بالبيت عريان وهذا تظنه صح ليش هذه فائدة في التحقيق. الامام ما قال يعني خرج الحديث عادة عن فلان قال في حديث ابن أبي بكر الصديق عن النبي فكانه يريد أن يذكر الشاهد لأنه مر معنا في أي باب. مر معنا في باب الطهارة جيد. وقد ذكره فكان عادته دائما إذا كان حديث قد ورد يقول في حديث فلان ويذكر اختصاره الشاهد منه فيظهر لأن هذه الرواية الصحيح من باب الفائده انه لا يطوف بالبيت عريان هذا هو الصح هذا نص هذا يظهر أن هذا هو ما كتبه الإمام نعم. عجيب شيخ المحقق في هذه في لمن يكون في النسخة الثانية من المخطوط يعني انه اي نعم لم يذكر كذا لا هو الذي دلني على هذا الان ما, ما الاجتهاد مني الان لانه قال في حديث ابي بكر ما هي عاده الامام ما تعاملنا مع الكتاب عرفنا طريقه الكتاب ما هو طريقه الامام ان يقول في حديث فلان طريقه الامام عن فلان كذا جيد فلما جاء الان في حديث فلان كانه يشير ان الحديث تقدم نعم هو تقدم تجيدون في الطهاره جيد وذكره لا يطوف بالبيت مشرك لا يحج بعد العام مشرك لا يطوف بالبيت عريان وذكره في كتاب الحج حتى كذلك جيد فكانه اراد الشاهد لا يطوف بالبيت عريان نعم قال رحمه الله في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطه البيت عريان قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليهما قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف روه أحمد قال رحمه الله وهو دليل على جواز السعي مع الحدث قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك لعلك نفستي فقالت نعم قال هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه قال ولمسلم في رواية فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي باب الطهارة والسترة للطواف ما زال في ذكر شروط الطواف كانه أشار إلى شرط الشرط الأول أن يجعل البيت عن الثالث، الثاني أن يطوف من وراء الحجر الثالث الطهارة للطواف الرابع ستر الأورة فكأنه يعني رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن من شروط الطواف صحة الطواف الطهارة وستر الأورة وأنهما واجبان وذكر حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان تقدم معنا لفظه جيد أن أبا هريرة أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي بعثه فيها أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي قبل الحج في حجة الوداع قبل في يوم النحر أن ينادي أن لا يحج بعد هذا العام ماذا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان والحديث سبق إشارة إليه وتخريجه هو حديث الصحيح والشاهد منه لا يطوف بالبيت عريان وهو دليل على وجوب ماذا على وجوب ستر العوره في الطواف لا يطوف ماذا نهي مقتضى النهي ماذا التحريم قال عن عائشه أن اول شيء بدا به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه انه توضأ ثم طاف بالبيت هذا فعل تذكرون هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب أو يقتضي الاستحباب الفعل المجرد من النبي الصحيح انه يقتضي ماذا المجرد الذي قصد به التعبد أنه ماذا يراد به الاستحباب إذا قال غاية ما في الحديث هنا أنه فعل من النبي فيدل على الاستحباب لكنهم قالوا هو بيان لأي شيء بيان لمجمل مجمل ماذا خذوا عني مناسككم ومنها أنه صلى الله عليه وسلم توضع قبل أن يطوف فهو دليل على وجوب الطهارة للطواف هذا قولهم أنا عشت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف والحديث أخرجه أحمد بهذا اللفظ بسند ضعيف فإن فيه جابر بن يزيد الجوعفي وهو ضعيف وأخرجه إسحاق بن راهوي وكذلك الترمذي وأخرجه, وأخرجه, وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح عن ابن عمر ليس عن وليس عن عائشة واسناده صحيح أن الحائضة تقضي ماذا؟ المناسك كلها هاي الطواف عن ابن عمر مرفوع يعني يعني ابن عمر مرفوع ولا شك أن المرفوع ابن عمر فيه ضعف لكن الموقوف عليه صحيح قال وهو دليل وسيأتي على جواز السعي مع الحدث. فكأنه ليس من شروط السعي ماذا ليس من شروط السعي الطهارة ثم ذكر حديث وهو دليل على أن الحائض ماذا دليل على أن الحياة تسعى وسيأتي وأنا أشد أنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت أو طمثت الطمث هنا ماذا نزول الدم فدخل علي رسول الله وأنا أبكي فقال ما لك لعلك نفستي أو نفستي أو نفستي صح في كل هذا جيد يعني لعلك حظتي وهو دليل على أن الحيض أن مسمى النفاس يطلق على ماذا على الحيض فقالت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري وهذا صريح في اشتراط الطهارة أي طهارة؟ الطهارة الكبرى في الطواف وأخذ منه علماء اشتراط الطهارة ماذا؟ الصغرى في الطواف والحديث متفق عليه وقد تقدم ولمسلم في رواية فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي طيب سؤالي هنا ما الفرق بين الروايات حتى تطهري وحتى تغتسلي حسن حتى تطهري قطع الدم حتى تغتسلي لا الفعل وهو التطهور واضح هذه فائدة فائدة أخرى منهم من قال حتى تطهري هذا الحديث يستفاد منه ماذا ها الطهارة ماذا تطهري الطهارة الصغرى حتى تغتسلي الطهارة الكبرى واضح نعم طيب حديث الباب دي على مسائل ابي بكر طبعا اولا دل على مسألة وجوب ستر العورة في حال الطواف وهو شرط لصحة الطواف عند الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية قال في المفهم فإن النهي يقتضي التحريم وقالت الحنفية ستر العورة في الصلاة ليس بشرط في الطواف ليس بشرط فمن طاف عريان أعاد ما دام في مكة فإن خرج لذي دم ماذا تقول لكم هذا مذهج يعني ظاهر الحنفية أنهم يقول إن كان في مكة أعاد وين يمكن تجمع حتى مثل هذه المسائل ذكر ابن إسحاق أن سبب الحديث قول النبي لا يطوف بالبيت عريان ذكر أن قريش ابتدعت قبل الفيل قبل عام الفيل أو بعده ألا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم إلا في ثياب أحدهم في ثياب قريش في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانا فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله ودل حديث عائشة في على مسائل اولها على ان الطهاره في الص... على أن الطهارة في الطواف شرط لصحة الطواف وهو مذهب الجماهير من الحنابله والمالكيه والشافعيه وعليه اكثر العلماء من السلف والخلف انه تشترط الطهاره للطواف فان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل الله توضأ ثم طاف توضأ فعل قلنا الفعل هنا يدل على استحباب وقد يستدل به على الوجوب ونهى الحائضة أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أن تطوف بالبيت واستدلوا بالحديث المشهور حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فاقلوا منه الكلام أو فأقلوا فيه الكلام هو حديث على أقل ما يقال أنه يصح من ماذا موقوفا على ابن عباس أقل ما قيل فيه ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فشبهها الشارع بأي شيء بالصلاة والصلاة يلزم فيها ماذا الطهاره والمستثنى هو ماذا الكلام المستثنى إباحة هو الكلام فكانت الطهارة فيها شرطا كالصلاة ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة فيها شرطا كالصلاة وذهب أبو حنيفة رحمه الله وهو رواية هذا القول رواية عن الإمام أحمد أن الطهارة ليست شرطا لل للطواف فلو طاف محدثا أو عليه نجاسة صح طوافه لو طاف محدثا أو عليه نجاسة صح طوافه واختلفوا هل الطهار الحنفية للفائدة اختلفوا هل الطهاره واجبة أم سنة فقال قوم منهم هي واجبة وقالوا يعيد ما دام في مكة وقال قوم هي سنة وعليه دم وهذا مسلق عند الحنفية ولأن الطواف ركن للحج هذا استدلالهم الطواف ركن القياس فلم تشترط له الطهارة ك... كالوقوف بعرفة يقولون كأنهم يقولون إن شروط الطو... الحج كلها لا تشترط لها الطهارة فمن أهمها ما هو الوقوف بعرفة ولم نشترط له الطهارة ونقيس عليه الطواف والسعي بجامع انهما ركنين آخرين جيد فالحكم ماذا أنه لا يجب ماذا فيهما الطهارة واختار ابن, طي... ابن تيمي رحمه الله في, مشا... يعني في أشهر اختياراته أنه لو طاف من غير طهارة متعمدا أو معذورا أو ناسيا صح طوافه تعمدا أو معذورا أو ناسيا صح طوافه ولا شك أن القول بجيوب الطهارة قول ماذا أرجح قول أرجح العلم عند الله أي نت تتأتي مسألة حسن طبعا أنت شيخ من باب أولى الجاهل جيد لأنه قال متعمد من باب أولى الجاهل لكن لو جهل إنسان فطاف طواف الإفاظة بالذات هذا بعض الحجاج ما يضبطه فطواف ثم علم هل المفتي يقول له أعد مثل مثال آخر مع الزحام الشديد طاف فانتقض طوافه فأتم طوافه ثم جاء وسأله مفتيا هل يعيد أو لا عندي أن المسألتين قريبة من بعضها وكان الشيخ محمد بن الثيمين يفتي بأنه لا يعيد يفتي بأنه لا يعيد أما قبل الطواف فيجب الطهارة وأكثر وذكر هذا وعلله بماذا بانه يعني في جدة الزحام وصعوبته مع ماذا مع عدم يقول جرأتنا على القول باشتراطه اشتراطا تاما فإنه في مثل هذا يراعي المفتي هذا الباب لكن لا شك أن الأتم ماذا أن يكون متطهرا إذا شك في الطهارة وهو في الطواف شك يوم جاء في الشرط الثاني تذكر هل هو طاهر أم لا جيد لم يصح طوافه لأنه شك في شرط العباده شك في ماذا شك في الطهارة جيد في شرط العبادة قبل فراغه منها هذه قاعدة لطيفة جيد فلم يصح طوافه لكن لو كان شكه بعد الطهارة لم يضره ذلك وقس عليها ماذا الصلاة وغيرها فلو أن انسانا شك في صلاته وهو يصلي شك هل هو محدث أو غير محدث ماذا نقول نقول لم تصح صلاته خاصة إذا غلب على ظنه أنه محدث لكن لما جاء بعد الصلاة جاءه الوسواس والشك قال الله ما أدري أنه متطهر أو لا نقول لا تلتفت لهذا الشك لأن الشك في شرط ماذا في شرط العبادة بداخل العبادة ماذا الأولى أن نقول ماذا يبطلها جيد لكن لما فرغ منها نقول لا يلتفت إلى هذا الشك واضح طيب إذا إن شك بعد الفراغ لم يلزمه شيء لأن الشك في شرط العبادة بعد الفراغ منها غير مؤثر طيب من المسائل كذلك ان حدث في بعض طوافه إن حدث في بعض الطواف عند الجمهور انه اذا حدث في الطواف عمدا ابتدى الطواف لان الطهاره شرط له فاذا حدث عمدا ابطله وهو وهي روايه عن احمد وقالوا ان سبقه الحدث يعني مضطرا ففي قولين للعلماء القول الاول في القول الاول يبتدي ايضا يعيد يعني وقال به مالك والحسن قياسا على الصلاة أنه لو تعمد أو اضطر أنه يعيد الصلاة الثاني قال يتوضا ويبني على ما سبق يعني يعتد بالأسرعات السابقة ويأتي بما بقي وهو رواية في المذهب وهو قول الشافعي وإسحاق وهذا قول أرجح هذا القول أرجح خاصة في واقعنا الآن مع شدة الزحام وحاجة الناس وذهب الحنابلة الحناب إلى أنه إن كان نفلا فلا تجيب إعادته نعم هذه أبرز مسائل الطهارة والطواف هذه إذا ذكرنا أربعة شروط للطواف نعم يعني شيخ السلام يرى أنه مستحب الشيخ السلام ما يرى وجوبه ما يرى وجوبه يرى طبعا في كلام الشيخ السلام طويل في هذه المسألة جدا مجلد السادس وعشرين في الفتاوى لكنه يقول ليس هناك دليل صريح في إيجابه إلا في الطهارة ماذا اللي في الكبرى هذا متفق عليه يعني الإعلام متفقين على أن الحائط ومن به جنابه لا يطوف في البيت هذا باتفاق بالحكم فيه لجماعة جيد لكن كان في الطهاره الصغرى كان في الطهر الصغرى نعم طبعاً شيخ الإسلام تيمية لا تخلطون بين هذه المسألة ومسألة طواف اللفاظ للحايد هذه مسألة أخرى شيخ الإسلام راعها من باب المصلحة باب المصلحة نعم طيب اكمالا للشروط إذن عندنا أربعة شروط ذكرنا الشرط الخامس عندنا الطهارة قلنا جيد وستر العورة ونرجع البيت يعني الساله جيد ها ونيد ماذا ونيد طوف من وراء البيت جيد الخامس أن يكمل سبعة أشواط لا بد من تمام السبعة أشواط على الصحيح من أقوال العلم السابع الترتيب الثامن عند إحنا الموالات فلا يفصل إلا ليجري صلاة جيد كان لو دخلت عليه فريضة يبقى شرط اجتناب النجاسة أن يطوف ماذا وهو غير حامل للنجاسة نعم الباب الذي يلي هنا كيف الترتيب يا شو كيف كيف الترتيب يعني في الطواف كيف كيف الترتيب في الطواف ها أن يجعل الطواف قبل السعي اني اطوف ثم ثم يسع يعني هذا شرط مشروط الطواف نعم فمن اكثر العلماء على أن الطواف لا يصح إلا أن يكون قبل السعي لا يكون بعد السعي الا رجل دخل في العمره وسعى ثم طاف لم يصح طوافه تي تقول ان اطوف ثم اسع واضح يعني ممكن نقول عنه بشرط في النسق ولا <تصفيق> يكون شرط في الطواف لا بعض يعده شرط في الطواف بعضهم، مثلا واحد وبعضهم قصدنا بحثا ما يقصدون به الترتيب في بعض البدء من الحجر والانتهاء به نعم الشيخ الحالي مثلا قد يروح الواحد الحرم ويطوف فقط بس ما يبغى عمره إلا هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى الطواف بدون عمره بدون حج هذه مسألة أخرى نعم. فلا يشترط فيها الشرط ماذا الترتيب الذي هو بمعنى جعل الطواف قبل السعي أو الترتيب بمعنى أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود قال رحمه الله باب ذكر الله تعالى في الطواف قال رحمه الله عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليمني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه أحمد وابو داود وقال بين الركنين قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به يعني الركن اليماني, الركن اليماني سبعون ملكا فمن قال اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قالوا امين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 قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله تعالى رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه ولفظه انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروه لاقامه ذكر الله تعالى باب أقد المؤلف هذا الباب لبيان استحباب ماذا إرادي بعض الأذكار والدعية في ماذا في الطواف. فذكر على حديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود في لفظ ركن بني ماذا جمح الجمحيين والركن الأسود. قال رب في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذبا. رواه أحمد وأبو داود. وقال في رواية داود بين الركنين كان يقول بين الركنين. ورواه النسائي في الكبرى. وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان والحاكم الصحة والبيهقي وإسناده حسن فيه عبيد مولى السائب لما فائدة لما نقول إسناده حسن فيه عبيد ابن السائب مولى فلان مثلا نسكت مثلا إش كان إش يريد الإمام أن يشير مثلا ها؟ أي ما الذي نزل به من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن جيد وحين يقول فيه فلان كذا يذكر فما الذي نزل به من رتبة الحسن إلى مثلا إلى, إلى الضعيف جيد يقول وإسناد حسن في عبيد مولى السائب لا ينزل عن رتبه الحسن والحديث حسنه الإمام النووي ثم ذكر حديث ابن أبي هريرة وقال وكل به يعني الركن اليماني الحديث هذا الحديث اخرجه ابن ماجه قال البصيري هذا إسناد ضعيف حميد ابن أبي سويده أو ابن سو أبي سويد ويقال حميد ابن أبي سوي قال فيه ابن عدي حديثه غير محفوظة وقال الذهب مجهول فالحديث ضعيف وعن وعنبه رجله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولم ولم يتكلم عندكم ماذا ولا يتكلم جيد إلا بسبحان الله سبحان الله والحمد لله الحديث كذلك قال رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف قال ابن الملقن ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف كما أوضحته في تخريج لحديث المهذب هذا الكلام ابن الملقن قال الحافظ من الحجر اسناده ضعيف فكل الحديثين ماذا ضعيف ثم ذكر حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروى ورمي الجماري لإقامة ذكر الله رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وفي لفظ إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروه لإقامة ذكر الله والحديث كذلك خرجه ابن خزيمة ولفظ ابن خزيمة لإقامة ذكر الله تعالى ليس لغيره ليس لغيره وأخرجه الدارمي وأخرجه كذلك الحاكم والبيهقي وفيه ضعف لضعف عبيد الله بن أبي زياد حديث الحديث عبد الله بن السائب دليل على استحباب ذكر هذا الدعاء في الطواف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود وهذا قول الجماهير انه يستحب هذا الدعاء قال الشافعي هذا من أحب ما يقال في الطواف إلي وأحب أن يقال في كله. لاحظوا. شاهد ماذا يقول. أحب أن يقوله في ماذا في كله ليس بين الركنين لأنه دعاء عظيم. تعلمون أن من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنا في الآخرة حسنا هذا الحديث. من ماذا من الجوامع من الدعاء جيد وهو دعاء المؤمنين في القرآن جيد. وقد كان وسلم أكثر ما يدعو به يدعو بهذا الدعاء وعلمه أصحابه أن علم أصحابه أن يدعو بهذا الدعاء يعني فهو حديث أو دعاء عظيم تعجب. احيانا لما تسمع بعض الناس يدعي على المنبر او في الصلاة ويكرر ولا يستحضر مثل هذه الأدعية الجامعة هذه الأدعية الجامعة ينبغي ألا ماذا لا تخلو من دعاء أدعي الجوامع التي دعا بها النبي وسلم وأرشد إليها يعني أكثر دعاء النبي هذا صلى الله عليه وسلم جيد وقد ذكر الله عز وجل في ماذا في سورة الحج في نهاية ماذا نسك فإذا قضيتم ملسككم جيد من الناس من يقول اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار يحسن بريسا متى ما دعا جيد أن يدعو من هذا الدعاء الجوامع قد يقول قائل أن هذا في حجر على الناس لا لكن في أدعيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مواضبته عليها وإرشاده للناس عليها مع أقصاها وماذا وجمعها لمعاني عظيمة جيد فيحسن أن لا يخلو منها أن لا يخلو منها دعاء قد كما ذكرت في المتفق عليه إن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تناوب الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا طيب هل يكرر بين الركنين الآن مع الزحام الركن طويل هل يكرره أم يكتفي بالمرأة لا يشرع له يشرع له تكرار ولكن الشافعي يقول يقول في كل طوافه قال ابن قدامى ومهما أتى به من الدعاء والذكر فحسن طيب أيما أفضل أن يقرأ القرآن أم يذكر الله ويدعيه منهم من قال الأفضل أن يذكر لأنه محل للذكر جيد ولم يذكر عنه السلم أنه قرأ فيه إلا الدعاء ربنا تنفذني يا حسن ومنهم من قال لا بل إن القرآن أسلو أن القرآن أفضل الذكر فيقرأ إلا بين الركن ماذا والحجر الأسود هذا الحديث مع ضعفه أو الحنابلة في كتبهم يعني أنه يستحب أن يقول هذا الدعاء الباب الذي يريه نعم قال رحمه الله والأقرب أنه لا يصح في الطواف إلا بسم الله والله أكبر وهذا الدعاء أما ما عداه فلا يصح جيد اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفعما بعادك لا يصح جيد بل هو غريب نعم قال رحمه الله باب الطاف راكبا لعذر قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قوفي من وراء الناس وانت راكبه رواه الجماعه الا الترمذي قال وعن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروه, والمروة وبالصفا والمروه في حجه في حجة الوداع على راحلته يسلم الحجر بمحجنه لا, لا لان يراه الناس لان يراه الناس وليشرف ويسالوه فإن الناس غشوه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي قال وعن عائشة رضي الله عنها قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بحي على بعيره يستلم الركن كراهيه اي يصرف عنه الناس رواه مسلم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحج فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين رواه أحمد وأبو داود قالوا عن أبي الطفيل قالوا عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني عن الطواف بين الصفا والمرور راكبا سنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدق وكذب قلت وما قولك صدق وكذب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العوائق من البيوت حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي خرج والله يا شيخ حتى خرج العواتق نعم اذا اللحن واضح برد لك ما واضح انا اتعمد اني ما اردين اينا قال حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب والمشي والسعي أفضل رواه أحمد ومسلم حسن طيب باب الطواف راكبا لعذوره عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان جواز ما عليه الحنابلة من جواز الطواف راكبا لكن في الرواية الأشهر أن يكون ذلك بعذر. ونقول في الرواية الأشهر لأنه لهم ثلاث روايات في هذه المسألة ذكر حديث أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة وفي رواية شاكية فذكرت لذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة طوفي من وراء الناس رواه الجماعة إلى الترمذي هذا الحديث خرجه البخاري باب طواف النساء مع الرجال فإن النبي قال لها طوفي من وراء الناس ماذا قال لها طوفي من وراء الناس؟ لأن الأصل أنها تطوف مع الناس لكن لما كانت شاكية مريضة قال أطوفي من وراء الناس انظر استنباط المخالي باب وطواف النساء مع يجوز يجوز أن يطوف النساء مع ما في حرج وهذا أصل جيد لكن لا يستدلوا به على جواز الاختلاط أنا أذكرهم باب الفائده جيد وباب من صلى ركعتي طواف خارجا من المسجد وباب المريض يطوف راكبا أين خارجا عن المسجد لأنه من وراء الناس يكون خارج مسجد واضح ان لم يكن المسجد محصورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث جابر قال طاف الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروه في حجه الوداع على راحلته اولا حديث أول قال طوفي من راي الناس وانت ماذا وانت راكبه لاحظوا معي وانت راكبه لأنك شاكيه مريضة وهذا الدليل حنابلة جيد. الثاني طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت قال بالبيت وبالصفة والمروة في حجة الوداع على راحلته قبل أنا قلت لكم البخاري يقول باب المريض يطوف راكبا لاحظتم تبويبه فكان البخاري ربط بين من بين قولها وهي وهي مريضة جيد قال طاف رسول الله عليه وسلم بالبيت وبالصفة والمروة في حجة الوداع على راحلته هنا لم يذكر السبب يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس يعني العلة وليشرف يظهر ويبرز ويسأله فإن الناس غشوه يزدحموا عليه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم وبدد والنسائي قال النووي هذا بيان لعلة ركوبه صلى الله عليه وسلم فعلة ركوبه ما هي؟ ليراها الناس ولماذا؟ وليشرف يظهر بارزاً ليسأله ماذا؟ في المناسك فإن الناس ماذا أحاطوا به صلى الله عليه وسلم وغشوا قال وقيل لبيان الجواز وأن عائشة قالت طاف الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس في رواية يضرب عندكم يصرف يصرف في بعض نسخ مسلم يصرف وفي بعض النسخ مسلم ماذا يضرب وكلها في النسخ يعني موجود ليس في نسخنا في نسخ مسلم نفسها جيد قال وعلي بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه ويشتكي فطاف على راحلة كل كلما اتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه اناخ فصلى ركعتي لاحظوا هنا ما لا تلاحظون في هذا الحديث لماذا اورده وهو يشتكي فليس هذا من فعل النبي لكن الحديث كما قال رواه احمد وابو داود والحديث اسناده ضعيف لضعيف لضعف يزيد بن عطاء ويزيد بن يزيد والحديث له شواهد قد يتقوى فيها عند بعضهم لكن البخاري أخرجه بلفظ أن رسول الله طاف في البيت وهو على بعيد ولم يذكر وهو يشتكي فلما تركن أشار إليه بشيء في يده وكبر وانا بالطفيل قد مر معنا قال قلت لي ابن عباس اخبرني عن الطاف بين الصفر والراكب راكبنا سنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة لأن سلم ركبه انظر شيء في لطيفه كان كأن يفهمون من فعل النبي السني والاستحباب فإنهم رأوا النبي طاف فيقول الطواف مسنون قال صدقوا وكذبوا قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله سلم كثرا عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه ما كان يمنع صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحد بين يديه فلما كثر عليه ركب ليراه الناس والمشي والسعي أفضل هذا بس رواه أحمد ومسلم طيب نقول أحاديث الباب دليل على مسائل أهمها حديث ماذا؟ الطواف ماذا؟ راكبا جيد أو مسألة الطواف ما راكبا دلت أحاديث الباب على جواز طواف المريض راكبا للعذر قال القرطبي رحمه الله لا خلاف في ذلك وقال ابن المنذر هو إجماع في أي مسألة؟ في الطواف راكبا لعذر وهو إجمع واختلفوا في من لا عذر له هل يطوف راكبا فأجازه قوم مطلقا ولا شيء عليه منهم الشافعي فالشافعي يرون الجواز طيب ما ستهمنا في شيء وهي لو أراد بعض الناس الآن أن يطوف بالعربية وهو صحيح سليم فأجازه قوم مطلقا ولا شيء عليه منهم الشافعي وهي رواية عن أحمد ورجح هذا القول ابن المنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله أمر بالطواف مطلقا فكيف ما أتى به أجزعه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل الكتب عن منذر الأصول جيد وقال كتب عن منذر الأصول من منذر مكتوب وقال قوم يجزئه يجزئه ويجبر ويجبره بدم وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه يجزئ لكن يجبره بدم لو طاف راكبا لغير عذر ورواية في مذهب أحمد وقال أبو حنيفة يعيد ما كان بمكة فإن رجع جبره بدم وقال قوم هذا القول الثالث لا يجزئ ما دام ماذا ما دام لغير عذر وهو رواية عن أحمد فكأن أحمد ده في المسألة ماذا ثلاث روايات لكن الإمام اختار أي رواية رواية أنه لا يجزئ الطواف إلا لعذر قال ابن قدامة وهو مفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزئ وهو إحدى الروايات عن أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة ولأنها عبادة تعلقوا بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة لأن الصلاة ماذا لا يجوز أن يصلي وهو جالس فقاس على الصلاة ولعل الصواب أن الطواف راكبا جائز هذا ولا خلاف في أن الطواف راجلا ماذا أفضل كما قال ابن ماذا؟ عباس والسعي يعني المشي دون الركوب أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلى الله عليه وسلم طاف مش ماذا مشيا، متى طاف مشيا في عمرة القضاء في عمره كله وإنما طاف راكبا في حجة الوداع ليسأله الناس كان معه صلى الله عليه وسلم ماذا عشرات الألوف صلى الله عليه وسلم وحديثه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر عمره سعى وطاف içerيا إلا في حجة الوداع جيد وحديث أم سلمة دليل على أن الطواف إنما يكون مشيا فقالها طوفي راكبة علقها بأي شيء بعلة المرض فكأن الأصل هو المشي لكن لو طاف راكبة لغيري عذري ماذا صحة طوافه ولا شيء وإن كان خلاف خلاف المسنون المتأكد في الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها جيد استحباب استلام الحجر وقد تقدم وأنه إن عجز عن استلام بيده استلمه بعود وفيه جواز قولي حجة الوداع فإن بعض السلف انكرها لكن الصحيح جوازه فإنها قالت في حجة الوداع على بعيره تقدم معنا أنه استدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة ماذا؟ طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه لماذا طهارته؟ لأن النبي طاف على البعير والبعير قد ماذا؟ يؤذي المسجد فدل على, على طهارة طبعا قالوا بعضهم من هذا من خصائص النبي وقال بعضهم أنه يأمن أن تلوث المسجد هذه ردود كلها يعني ليست قوية طيب قال النووي رحمه الله قال أصحابنا الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوي أو كان ممن يحتاج إليه إلى, إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به فإن كان لغير عذر جاز بلا كراحة لكنه خلاف الأولى كلام جامع ملخص وفي جمع قال النووي أجمعوا على أن الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز جيد وأن المشي منه أفضل إلا لعذر خلاف الفقهاء في المس في المسعى ماذا في السعي أيسر منه في ماذا في الطواف أيسر منه في الطواف طيب نقف هنا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. طيب قبل ما نسير الأسبوع القادم نربيه ما يكون في درس لكن الخميس والجمعة تكون دورة نحاول نقطع الحج نربيه ما يكون في درس يكون موعدنا الخميس إن شاء الله نؤكدها بالرسائل موعدنا الساعة ستة الأربعة إن شاء الله الخميس الجمعة إن شاء الله اللي لم يعرض لنا عارضين. شيخنا قول ابن عباس هنا صدق وكذب وكذب, وكذب يقصد أخطأه؟ إيه, أيه أخطأه. الصحابة قد يطلقون الكذب بمعنى الخطأ ويكثر هذا في قول عمر. وابن عمر وابن عباس يكثر فيهم بمعنى أنهم أخطى فلان هذا معروف في لغة العرب انه يقصد الكذب مخالفه الصواب يعني مخالفة الصواب نعم بالنسبة للأسبوع القادم في يوجد لربعة ما فيه, ليربي. ليربي فيه الخميس اللي الله وكذلك مثلها الله عز وجل للجميع ان شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله. لكن فيه. يعني ولا لا, لا إن طيب شيخ إن شاء الله. إيه <تصفيق> صحيح كثير إيه كريه صحيح هذا عمل ثلاثمية اثنين وسبعين سيل اللي يسمونه سيل الاربعاء ويسمونه يا حلمكة سيل الربوع جيد هذا يجوز وقد من اشهر من طافا س يعني سباحة من الزبير كان يطوف السباحة لما مرة امتلأ البيت فطافا سباحة رحمه الله ورضي الله الطوف جايز سباحه او اغرب من هذا لو طافه طائره صح طوافه ولا الى الان استجدت وسائل جيد وصار فيها اشبه بالطير يعني تصوروا مثلا لو صار في زيت التلفريك يقترحون بعض الناس عندنا في الحرم يقترحونه كثير جيد فهذي صح بل اعجب من هذا قال الحنفيه فلو وقف في عرفه طائرة صح طوافه صح وقوفه الان يقف طائره بالطياره في بالهليكوبتر في كثير ما ينزلون ويسألوننا هذا السؤال يقولنا مهمتي تبدأ من كذا إلى كذا وابقى في الطائرة هيلوكوبتر وحلق فهذي وقوف لك وقوف الفقه واسع ومرن فق واسع ومرد فلو طاف سباحة أو طاف لو تصورنا إنه طاف طائرة بس بشرط ألا يكون فوق البيت ولا فوق الحجر واضح نعم طيب تمشي رضي الله إيه تفعل المناسك واحسنت هذا سؤال جيد سؤال جيد افعلي ما يفعل الحاج غير ان تطوفي بالبيت هل تسعى هذا هو السؤال لا فرعين فرع الاول هل تسعى قبل طواف سئل الشيخ عبدالعزم باز امراه ساعه قبل ان تطوف جيد فقال لا باس واستدل برواية في حديث إرمي ولا حرج فإن في إحدى رواياتها عند الترمذي وأبي داود بسناد الحسن الشيخ عبداليزون كان ضعفه وغيره جيد أنه سئل سعد جيد قبل أن تطوف قال لا بأس استدل بهذا الحديث فيه في ضعف الصوره الثانية ما ذكرته أن المسجد دخل في المسعى المسعى دخل في المسجد فسيكون السعي ماذا دخول الحائض للمسجد والحائض ممنوعه من السعي معلومة من فيه وقال أن المسعة مستثنى حتى لو دخل فإنه مستثنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم والاستثناء باقي حتى لو دخلوا منهم الشيخ من, من أفتم العاصرين بأنه تمنع منه لأجل ماذا لأجل أنها حائض وكان يميل لهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نعم أي. لا بأس في ساحات الحرم لا بأس لا بس وعلى قول المشايخ لو وضعها في المسعى لا بس لأنه عند كثير منهم ليس من الحرم وإنه خلال البناء في الحرم أي هل الحيض لو حادث إمرأة هل تعد محصرة جيد في نقول هذا من الإحصار والحبس فتتحلل لا الصحيح لأن لا كانت قريبا لا كأهل البلد لا جيد فإن ترجع ثم تأتي ومتطف أو تلبث إلى أن تطوف فلا يعدوا عذرا في الحبس هذا الصحيح وطبعا كان الشيخ عبد الله بن جبريل سألته رحمه الله فكان يرى أنه عذر كان يرى أنه عذر يقول لها أن تتحلل إذا لم تستطع الرجول بن جبريل رحمه الله سم أحدث قبل نهاية الطوافو أي صح الطوافو طبعا يتوضع وصليه تركعتين وستأتي في الدرس القادم إن شاء الله نختم به سم. يقول فضل الشيخ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي صفة رفع اليدين عند التكبير على الصفاء أي احسنت انا جيد الاخوان يذكرون ان يتعقبون احيانا في هذا الشيء والعلم بين اهله رحم قلت ان في الدرس الماضي وقلت سبق لساني وقلت انه ماذا يكبر ويشير في السعي اذا رق الصفا وقلت انه يكبر هكذا لا التكبير مراده هكذا يرفع يديه وهو مستقبل الصفة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك تعرفون الباقي فلا يرفع يديه في التكبير إنه ماذا يرفع النبي سلم قال فكبر الله جيد وحمده وهلل في رواية جيد فلا يقول بيده هكذا كما يفعل الناس لا الأصل أن المراد رفع اليدين مع ماذا مع التكبير باللسان لأنه لو كان التكبير بالإشارة لذكر الراوي ماذا فأشار بيده كما ذكرها في أي شيء في الطواف ولم يذكرها اسال الله يعلمني وياكم العلم النافع ويجعلني وياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه ويجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوم وتفرقا معصوما اللهم صل وسلم وبارك على السبيل shop